وَ تَجدًا أَشَدًا سِعَدَوَةَ للَِّذِينَ آمَنُوا اليَهودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُ وَلَ تَجددًا إا أَقَرَبَهُم مَودَّدَ للَِّذينَ آمَنُوا الذيذينَ قالوا إِا نَصَارَ ذَلِكَ بِأَ مِنْهُم قِّسينَ وَرُحْبَانَوا وَأَهُم لا يَسْتَكبرُِون.